ويستعجلونك بالعاب ولولا أجل مسمى اللجاب وَنَيًّا إِنَّهُمْ ضَلُّوا تَهُومٌ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَجِئُونَ بك في ي يغ الذيذمَا أَمَُّ مِلُوس ق حاتِلَ نُبَءِ أََّهُ مِنَ جَنكبورف تَج مِن تَ كِلَُأَن عَ خَالدَِ دين فضر وعلى رب يجني التوكن وهو السميع العليم وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاعِ Allah ولئن سألتهم من نزل من السماء بل أكثرهم لا يعقلون